مَِ المُؤْمِ لجَون صَدَقُ مَا عَهَذ الله عَلَ مِ المُؤْ إين لجون صَدَقُ مَا آهَد الله عَلَ فَمِنهُم م قَض وَماَا بَدَّل تَبدلَ وَما بَددَّل تَذدلَ لجذَ اللههُ الصادِقِينَ بِصِلِقِهِم وَيعَذذِبَمُنَافِقينَ إ شَ أَو يتُ بَعَلَهِم ل جينَ اللههُ الصادِتينَ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ وَكَذَ اللهَّهُ المُؤمنِنينَ الكِتال وَكَكَ اللههُ المُؤمنينَ الكِتال وَوكانَ اللههُ قَيَ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 وَنَزَلَ فَرِيقًا تَفْتُرُونَ وَتَأْثُرُونَ فَرِيقًا وَأَوْثَقَكُمْ أَرْضُهُمْ وَدِيَارُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَأَضًا لَمْ تَقَاوُهَا وَأَوْثَقَكُمْ أَرْضُهُمْ وَدِيَارُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَأَضًا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 ان كنتم تريدون الحياه الدنيا وزينتها فتعالين ان كنتم تريدون الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا نُرِيدُ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا فَتَعَالَيْنَا نَمْتَعْهُ وَأَسْرَحْ كَمَسْرَحٍ جَمِيلٍ وَإِنْ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 يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يا نساء وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَكَانَ ذَلِكَ